بكت القلوب على وداعك حرقه كيف العيون إذا رحلت ستفعل فعساك ربي قد قبلت صيامنا وعساك كل قيامنا تتقبل بكت القلوب على وداعك حرقة كيف العيون إذا رحلت ستفعلوا فعساك ربي قد قبلت صيامنا وعساك كل قيامنا تتقبلوا إن كان هذا العام أعطى مهلة هل يا ترى؟ شهره لا يعمل أكت القلوب على وداعك حرقه كيف العيون إذا رحلت ستفعل فعساك ربي قد قبلت صيامنا وعساك كل قيامنا تتقبل فكت القلوب على وداعك حرقة كيف العيون إذا رحلت ستفعل فعساك ربي قد قبلت صيامنا وعساك كل قيامنا تتقبل